بسم الله الرحمن الرحيم والدين والسيتون والرسين وعلى البلد الأمين لقد خلقنا في في أحسن بطوين كم الله لدن الله أسفل سافرين إلا الذين آرموا عن الصالحات فلنهجوا ويمنطوروا فما بأحكم الحاكبين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 Terima kasih. My one baby, tell me if you're loving me still. Today I'm